ولبجمعهم المتوردين حسنا كم عيون دمان الفقد مبرز من آل احمد مثله لم يفقد يما نا للمقت في جعفر ابن محمد رسول الله ارك Yeah, بذل معين مخمد جعفر الصادق حلف راشاي شر ربنا بالسمج جنب قطع يا جعفر يا لو نظرت شلون حالها بالفرش يكلب من حاله اعيالها واحد على يمين الواحد واحد على شماله واحد عليم على ويا وحدي تشمى وحدي تقبل جبيني اوه لي اوه هذا وهذاتنا بحصى الفاجر مراجر ودنت الكا اللمات وننت عليك نهاش شميات قوم بعيدوا شوف الحرف تجذب الورد